وقالوا يا أيها الذين نزل عليهم الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة قَتُؤُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُغْرَقِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ لَوَّلِينَ وَمَا يَاتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 ما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ولو ضمدناها وألقينا فيها ضواسي وأمبتنا Wahai kamu yang بِرَازِقِينَ berserah diri, شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ yang Sesal neria haluakha, fana zalna min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 مسنون والجأن خلقناه من قبل من نار السموء وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال كما إِمَّا سَنُونَ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلٌ بشر خلقته من صلصال من حميم مسنود. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك الأعنة إلى يوم الدين. قال رب فأضني. المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في لطف ولأضيّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا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 كل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلامنا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 عن طيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجهنا نبشرك بغلام عليم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 أطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط المرسلون قال إنكم قوم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 تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قالها ذكرتهم يعمهون، فأخذته صيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها، وانطرنا عليهم حجارة. سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب لك لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبِ إمامين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا ه صيحة مصبحين فما أظنا عنهما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 تسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فصدع بما توم وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون